انتم جوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس التاسع من نقول من صرف وترتيب اصول من... لا. لا. من وصول الفقه على الكتاب والسنة من وصول الفقه على الكتاب والسنة وكان هذا المجلس في ليلة الرابع من شهر صفر في عام الرابع بعد أربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن التباعد أما بعد فما زلنا مع مبحث المكروه وقمت أطلنا النفس في هذا المبحث منظرا من لما ذكرناه في المجلس الأخير والذي قبله من اختلاط بعض صياغ المكروه مع صياغ التحريم وهذا بلا شك له تأثير واضح في اجتهاد العلماء في الحكم على أمر ما بالكراهة أو بالحرمة <تصفيق> بينا في المجلس الأخير أن أغلب الأئمة المتقدمين إنما كانوا يستخدمون صيغة الكراهة بمعنى التحرين في الغالب الأعمى وأن الكراهة بالمعنى الاصطلاحي إنما جاءت بعد ذلك ومن هذا الباب وكي نضرب أمثلة عملية أكثر تظهر لنا حقيقة هذه المسألة نذكر ما قد أشار إليه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى كما في كتابه بدائع الفوائد من <تصفيق> في المجلد الرابع من الطبعة الحديثة التي طبعت في دار عالم الفوائد في مكة وقد نقل هذا الكلام الشيخ عبد المجيد الجزائري حفظه <تصفيق> الله في رسالته المعنوان باختيارات من القيم الأصولية حيث قصم ابن قيم الجوزية صيغة التحريم إلى ثلاثة أقسام وهذا يتعلق بالكراهة و فذكر رحمه الله الصيغ الثلاثة او ذكر الاقسام الثلاثة وذكر تحت القسم الاول صيغا كثيرة ولكنه ذكرها دون ضرب امثلة طب فاجتهدت في جمع بعض الامثله ببعض ما ذكر حتى استبينا الأمور ف ف, ف, ف ف القسم الاول اا كيف دلالتها اي الصيغه على القبر المشترك بين التحريم والكراها إلا أن دلالتها على التحريم أطرب من دلالتها على الكراها هذا القسم الأول القسم الثاني ما تستعمل أكثر في التحريم وقد استعملوا في كراهة التنزيل القسم الثالث ما دلالتها على الكراهة فقط طيب. نذكر ما قد ذكره تحت القسم الأول من الصيغة إجمالا أولا ثم نبدأ بعد ذلك بالتدريج في ضرب أمثلة لكل صيغة مع التوضيح والصيغ التي ذكرها تحت القسم الأول كثيرة يعني بلغت تحت عبدي الذي عددته ما يقرب من 86 صيغة التي تحمل أغلبها على التحريم وتحتمل أحيانا الكراهة ويحتمل بعضها أحيانا الكراهة فنسمع الآن إلى هذه الصيغ ويعني الرجاء لمن أراد أن يستفيد من إخواننا الطلبة أن اكتبها مرتبه على ما سنذكره معليش مع ترقيم حتى اذا بدانا في التفصيل يسهل علينا ان يفهم ما نقول قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل فعل طلب الشارع كل فعل طلب الشارع هذه هي العبارة الأم والتي يتبعها كل ما يتبع كل ما سيأتي ذكرو بعد ذلك يعني كل ما يأتي ذكرو بعد ذلك يعود على هذه العبارة كل ما كل فعل طلب الشارع سيذكر أولا تركه ثم يأتي ما هي بعد ذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل فعل طلب الشارع طلب الشارع تركه, تركه, تركه, تركه هذا أولا أو الصيغة الأولى أو أنه الأول طلب الشارع تركه أو ذم, فاعل فا ذم فاعله هذا الثاني أو عتب عليه الثالث او لعنه الرابع او مقته الخامس او مقت فاعله نشلتانه جاتونه وحده نقت لا الصخره الترقيم عندك السابع كذا او السادس كذا الخامس مقته السادس مقت فاعله امم السابع نقى محبته اياه الثامن نفا محبته فاعله يعني, يعني نفا الله عز وجل محبته لفاعله التاسع نفا الرضا به يعني نفى الله الرضا به بهذا الفعل العاشر نفا الرضا عن فاعله الحادي عشر شبه فاعله بالبهائم يعني الله فاعل ذلك بالمهائم. بالبهائم هذه من الصيغة التي يتضل على التحريم أو الكراهة كما يأتي بيهم الثاني شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين م. الثاني عشر جعله مانعا من الهدي من الهدى أي جعل الله هذا الفعل مانعا من الهدى من الهدى أو من القبول م. الثالث عشر وصفه بسوء أو كراه الرابع عشر الرابع عشر استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه السادس جعل سببا لنفي الصلاة السابع جعل سببا لعذاب عاجل او, جعله, أو جعله, جعله, جعله, جعله, جعله, جعله جعله جعله الله سببا جعله الله سببا لعذاب عاجل او ازل او لذم او لوم او لضلال او معصيه هذه كلها نوع واحد تابع للجمله يعني كلها داخله <تكلم> <م? تكلم> ايوه هي تبع الجمله لكنه كل لكل نعم لكل, لكل نوع <تكلم> امثله او مثال 17 است 17 اقرا بالتفصيل جعله سببا لاعذاب عاجل هذا هذا 17 <تكلم> ان الله جعله هذا الفعل سببا لاعذاب عاجل <تكلم> ها 18 <ثمان عشر تكلم> جعله سببا لعذاب آجل أن الله جعل هذا الفعل سببا لعذاب آجل آجل يعني إيش يعني يأتي فيما بعد في الآخرة مم. التاسع عشر التاسع عشر, التاسع عشر جعله سببا لذنب جعل... جعل الله سببا لذنب العشرون جعله سببا للون نعم. الحادي والعشرون جعله سببا لضلال جعله سببا ل... ل... لضلال الثاني والعشرون جعله سببا لمعصية مم. مم. الثالث جعله وصفه بخبيث, وصفه بخبيث. أن الله وصف هذا الفعل بأنه خبيث وصفه بخبيث أو بأنه خبيث ال23 جعل وصفه مم. برجس برجس الله وصف هذا الفعل بانه رجس امم ال25 او نجس أو, او نجس وصفه برجس برجس أو نجس ال26 او في كونه فسقا او اسما او سببا لاسم امم ال28 او غنمه رزق التاسع والعشرون او لعنه مصدرهون او غضب او غضب او غضب او صفوه بغضب ال31 زوال النعمه امم 32 حلول نقمة او حد من الحدود السادس و 34 امم 34 او حد من الحدود 34 او قصوى الخامس والثلاثون أو فزي السادس والثلاثون أو ارتهام السابع والثلاثون أو لعداوة الله الثامن والثلاثون أو لمحاربته التاسع والثلاثون أو لاستهزائم به الأرضعون وسخريته الله يسخروا من فعله طابع والاربعون وصف عنه او دعا الى التوبة منه الخامس او وصف فاعله في السادس والاربعون او وصف فاعله او احتقال وصف, وصف فاعله بالاحتقال وصف فاعله او نسبه الى عمل الشيطان 38 وتزي... وتزيينه عمل الشيطان او تزيين وتزيين نعم نسبه عمله وتزيينه 40 او تولي الشيطان لفاعله 50 او وصفه بصوره دم مثل كونه ظلما نعم الواحد والخمسون أو بغيا الثاني والخمسون أو عدوان الثالث والخمسون أو اسم الرابع والخمسون أو تبرع الأنبياء منه الخامس والخمسون أو من فاعله الثالث والخمسون أو شكوا إلى الله من فاعله السابع والخمسون او جاهر فاعله بالعداوة الثامن والخمسون اي جاهر اي جاهر الله عزيز فاعله بالعداوة هذه انا الحقتها من نوع السابق ان الله يحاربه ذكرتنا هذا هنا ام كيف هذه جاهروا فاعله بالعداوة أه. وكذلك الذي يأتي بعد ذلك وأن الله وصف فاعله بنوع لله وأن الله عدوه هو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله هذه كلها يعني الذي يظهر أنها تلحق بنوعا واحد طيب. الثامن والخمسون نصب سببا لقيبة فاعله عاجلا أو آجلا الثامن والخمسون التاسع والخمسون أو ترتب عليه حرمان الجنة الستون وصف فاعله بأنه عدو لله <تصفيق> لا هذه قلنا أنها تلحق بليش بجعل البعد آلة الستين الواحد والستون او حمل فاعله اسم غيره او قيل فيه لا ينبغي هذا الثاني والستون م. قيل فيه لا ينبغي هذا ولا يصلح الثالث والستون م. او امر بالتقوى عند السؤال عنه الرابع او امر بفعل يضاده أو هجر فاعله مم. أمر بهجر فاعله أمر بهجر فاعله أو بهجر فاعله الخامس والستون أو تلاعن فاعله في الآخرة السادس وتبرأ بعضهم من بعضه السابع والستون وصف فاعله بالضلالة 68 أو أنه ليس من الله في شيء 69 أو أنه ليس من الرسول واصحابه 70 قرن بمحرم ظاهر الظاهر بمحرم قرن وقرن طيب قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر عنهما بقبر واحد تمام 770 جعل الزنابه سبب للفلاح الثاني والسبعون او, فعل أو فعله سببا او, ف... أو فعله, جعله فعله جعله سبباً جعل فعله سببا فعله, فعله سببا لإقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين م. الثالث والسبعون م. او طيل لفاعله هل انت منته هل انت منته او رابع والسبعون أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله لا. الخامس والسبعون أو رتب عليه إبعادا وقرضا السادس والسبعون ولضة قتل من فعله لا. أو قاتل الله من فعله السابع والسبعون أو أقبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة نعم والله يقول ولا ينظر اليه ولا يذكره 81 وان الله لا يصدق عملا فاجل خير هذه نور حجم والله لا يكلمه لا ينظر اليه ولا يذكره نعم جعلنا ون وحده ولا ينظر اليه ولا يذكره 81 وان الله لا يخلف عملا ولا يهدي كيدا الثاني والثمانون وإن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من السهداء ولا من السفعاء الثالث والثمانون أو أن الله يغار من فعله الرابع والثمانون أو من منه على وجه المبسدة فيه أو أخبر أن له قريب أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عزلا الخامس والثمنون او اخبر ان من فعله قيم قيم له شيطان كهو له قريب السادس والثمنون او زعل الفعل سببا لإزاغ الله قلب فاعله او صرفه عن آيات الله وفهم كلامه او سؤال الله عن علة الفعل لما أعلم نحو نحو لما تصدون عن سبيل الله لما تلبسون الحق بالباطل ما منعك أن تسجد لما تقولون ماذا تفعلون هذا أنه الحديث والذي مثل لابن قيم طيب طبعا يعني هذه الأنواع رغم كثرتها إلا أنها تضل في مجموعها على أن صيغة التحرين والكراهة التي أتت في الكتاب والسنة كثيرة ولذلك هذا مما يحتاج أن يعني يضبطه طالب العلم حتى يميز بين المحرم والمكروه من ناحية الاستلاح الذي استقر استقرع للمتأخرون وهذه ميزة علم أصول الفقه يعني علم أصول الفقه إنما أنشئ وأسس كي يكون مفتاحا لطالب العلم لفهم المسائل الفقهية حتى يضبط الأحكام الفقهية ومن أجل هذا أنا أحببت أن أجعل هذا المبحث فرصة لكم كي تتدربوا على هذا الأمر ف يعني سأذكر الآن إن شاء الله نتيسر الأمثلة بالنسبة للقسم الأول بالنسبة للنوع الأول والثاني فقط مما ذكر ابن القيم فيما سمعناه الآن وفيما يعني يلي من الأنواع إن كان في ذهني أمثلة أمثلة لبعضها الآن ولكني أحب أن أجل هذا إلى أن يقوم من يستطيع منكم أن يجتهد بنفسه في أن يبحث عن مثال أو مثالين لكل نوع من هذه الأنواع فمن استطاع أن يفعل هذا فليحضره في بحث معه في المرة القادمة إن شاء الله عليكم السلام عليكم. وهذا يعني يجعله طالب العلم يشغل ذهنه في استقراء الأدلة وفي تتبع الأدلة من الكتاب والصنع هذا قد يكون صعبا على البعض ولكن حتى ولو يعني فعل هذا في, في نوع دون نوع وإن فشل وإن فشل أن يجد أمثلة لكل الأنواع ولكنه يكون قد اجتهد وشغل ذهنه وتمرس وتضرب هذا الذي نريده ورجاء يعني من الطلب المجتهدين الذين يعني يطلبون هذا العلم حق الطلب أن يعطوا نفسهم الفرصة لهذا فبالنسبة للصيغة الأولى من هذه الصيغ وهي ما طلب أو فعل طلب الشارع تركه هذا كثير هذا كثير في الكتاب والسنة ومن أمثلة هذا هذه الصيغة قول الله عز وجل ولا تقرب الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا فهنا الشارع أمر بترك هذا الفعل وهو الزنا آه. وهذه الأصل فيها التحريم الأصل في طلب الشارع الترك التحريم وسأتي تحقيقه هذا أيضا بتفصيل أكثر في مبحث النهي آه. وما يتعلق به وكقول لي عز وجل ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقة وساء سبيلا فهذا أيضا طلب من الشارع لترك نكاح ما قد نكح آباؤنا من نفسه من قبل الا ما قد سلف الا ما قد في ايام الجاهليه هذا لا يصل فيه كما ياتي بعض <تصفيق> <أه> اا من السنه حديث ابي مرصد الغنوي الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها هذا أخرج مسلم هذا أيضا طلب من الشارع لترك هذا الفعل وهو الصلاة إلى القبور والجلوس عليها فالشارع قد نهى عن هذا الفعل نهي تحرين ف... فالأغلب على هذه الصيغة كما ذكرت التحرين ولكن قد تأتي أحيانا ويراد بها الكراهة وهذه الكراهة إنما تعرف بالقارينة أو بالصارف يعني الأصل التحرين أن, أن الشارع إذا أمر بطرك فعل ما أنه أمر بطركه على سبيل التحرين إلا أن تأتي قرينة أو يأتي صارف يصرف هذا من التحريم التحرين إليه ومن الأمثرة التي وقفت عليها مما يصلح في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث حديث ابن عمره ربي الله عنه coach أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء ألا � العشاء هم يؤتمون بالليل لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء هم يؤتمون بالليل يعني أن الأعراب كانوا يسمون صلاة العشاء بالعتمة وكانوا يطلقون على المغرب العشاء فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلب هذا الاسم الذي تعارف عليه الأعراض على الاسم الشرعي الذي أتى به التنزيل <تنزيل> فإن الله عز وجل قد سم صلاة العشاء بالعشاء وبهذا بوب البخاري في صحيحه رحمه الله فقال باب ذكر العشاء والعتمة <تصفيق> لا. ومن رآه واسعا كان البقري الشير إلى الخلاف والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء في, في صورة النور في الآية التي تخص الإيش الذين بلغوا الذين لم يبلغوا الحلم من الأفضاله الأوقات التي حددها الله عز وجل في دخول الذين لم يبلغوا الحلم على أبويهم دون استئذام فذكر العشاء باسمها قالوا من بعد صلاة العشاء <تصفيق> ولذلك جاء في رواية تالية عند مسلم لحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال فإنها أي العشاء في كتاب الله العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها أي الأعراب تعتم بحلاب الإبل تعتم بحلاب الإبل أي أن الأعراب قد اعتادت أن تؤخر هلاب الإبل إلى هذا الوقت الذي قم يسمونه بالعتمة فلذلك سموا صلاة العشاء بالعتمة و يعني كما قال الحافظ رحمه الله فلما كثر إطلاقهم له أي الأعراب للأشاب العتمة وكذلك الصحابة كانوا معهم الأعراب من الصحابة نهوا عنهم نهوا عنهم لألا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية ومع ذلك فلا يحرم ذلك أي لا يحرم أن تطلق العتمة على العشاء بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة وأما استعمالها في حديث أبي هريرة وهي أتي ذكره الآن فلرفع الالتباس بالمغرب نعم يعني الصارف في هذا النهي الذي طلب الشارع تركه طلب الشارع ترك فعله هو أن تسمى العشاء بالعتمة هذا الناهي صورة من التحريم الكراهة. ولماذا صرف وما الدليل على الصرف أولا ما قد ذكره الحافظ أن الصحابة كانوا يستخدمون بعد ذلك العشاء يسمون العشاء بالعتمة فدل هذا على أنه كانوا لا يرون التحريم وأن الناهية هنا لم يكن على التحريم لما كان على سبيل الإرشاد فقط للعلن المذكورة ثانيا أنه جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا فسمى الذي صلى على شعب العتمه وذكر البعض ان قول العتمه هنا انما ان هو من تصرف الرواه لدليل انه جاءت روايه اخرى ولو يعلمون ما في العشاء فسموها باسمها سواء هذا او ذاك لان الذي يظهر ان الامر على سبيل ان الناهي على لما جاء في بعض الروايات أنه بالفعل سماه صلى الله عليه وسلم العتمة ولما جاء من قول الصحابة بعد ذلك ومن هذا ما قد جاء من حديث جابر ابن صمرة عند مسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العتمة يؤخر العتمة بعد نعم يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا يعني يقصد أن الذين أتوا بعد ذلك من التابعين كانوا يبكرون بصلاة العشاء فأراد أن يبين له بجابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء عن هذا الوقت الذي أنتم تصلون فيه فسمناها بالعتمة هذا قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر أن تسمية العشاء بالعتمة هذا وإن كان من هي العنوى ولكن الناهي هنا على سبيل الكراهة هنا هذا مثال للصيغة الأولى التي الأصل فيها التحريم قد تأتي أحيانا به بمعنى الكراهة أن يطلب الشارع ترك فعل ما ولكنه يطلبه على سبيل الكراهة يعني يطلب الترك هذا على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم نعم. الصيغة الثانية وقوله ذم فاعله هو أن يطلب الشارع أن يطلب نعم أو يقول فعلا طلب الشارع ذم فاعله يعني ذم الشارع فاعله يعني وقفته على مثال قد يصلح لهذا والمتعلق بالنخامة بمن يفسق النخامة في القبلة فجاء في ذم فاعلها حديثا الحديث الأول ما أخرجه أبو داود في سننه وابن, خزيمة وابن حبان في صحيح يما بسند صحيح من حديث حذيفة ابن اليمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه وي يتفله الذي تفله بين بين عينيه وهذا بلا شكل شك ذم ل... لمنفعله هذا ووعيد في الاخره الحديث الثاني ومن اخرجه انه زي ما الحديث ابن عمره هذا صحيح مرفوعا يبعث صاحب ان النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه الذي يبسق في القبلة وهذا بالشك يكون في حق المصلي فيكون كذلك في حق غير المصلي إذا فعل هذا في مكان القبلة قاصدا القبلة في المسجد أن يفسق أن يفسق متقصدا القبلة <تصفيق> و قد جاء النهي عن البزاق أو البصاق في, في, في القبلة في الصحيحين كما في حديث أنس رجل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مخامة في جهة القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤية وفي الغضب ومن فقام ومن فحتى هذه النخام بيده ومن ثم قال إذا دخل أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة وفي رواية قال فإن ربه قبل وجهه فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف ردائه فبسق فيه ثم رد بعضه على بعض يعني معلما الأمة أن هذه هي الطريق التي يتخلص بها من, إيه؟ من البصق فإن غلبه البصق فليأخذ بطرف ردائه أو ثوبه وليبسق فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرد بعضه على بعض هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته ثم قال أو يفعل هكذا وبعدها صنع هذا الألفان ولذلك قال الحافظ في الفتح وهذا التعليل أي نجا الحديث يدل على أن البزاقة في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا ولسيما من المصلي <تصفيق> فلا يجري فيه الخلاف في كراهية البوزاق في المسجد هل هي للتنزيع أم للتحرير يعني عندنا مسألتان الأولى البوزاق في التجال قبلة للمصلي أو لغير المصلي في المسجد هذا محرم لا ينبغي يكون فيه خلاف لما ذكرناه من إيه؟ من ذنب فاعله هذا الذنب الشديد الذي فيه الوعيد الشديد يوم القيامة وللعلة المذكورة في حديث أنس في حديث ابن عمر ان الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي وفقا لما قال النووي يناجي ربه وان ربه بينه وبين القبلة طيب اما المساله الثانيه هي حكم البصاق في المسجد في أي مكان غير القبلة يعني أن يفسق في أي مكان في المسجد في غير القبلة هذا جرى فيه الخلاف هل هو على التحريم أم على الكراهة هو فعل هذا والذي يترجح هو التحريم أيضا التحريم أيضا مملمة يأتي الآن هو حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وإذا طبعا يتنزل على المساجد التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن مفروشة بالحصير فكانت من الرمال كانت علي أعلى الرمال فكان الذي يبسق وإن على محرما ولكن كيف يكفر عن هذا المحرم أنه أمر بدفن هذه النخامة أن يدفنها في أرض مسجد وأيضا مما يدل على التحريم ما قد أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله وردت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت من محاسن أعمال أمتي إماطة الأذى عن الطريق فوجدت من مساوئ أعمالها البصاق في المسجد إذا لم يدفن وطبعا إذا بسقه وقد أتى بسيئة ولكنه إذا دفن هذه النخامة التي مسقها فإنه بهذا قد كفر عن سيئته وإن كانت في الأصل سيئة لا. الشاهد أن هذا مثال للفعل الذي ذم الشارع فاعله بأنواع الذم هذه وقد استفدت من هذا المثال صياغا أخرى صيغتين قد لم يذكرون, لم يذكرون ابن القيم الأولى ما قد جاء في حديث أبي سهلة السائب ابن خلاد في هذا الباب أيضا وأن رجلا أما قوما فبسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر أحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغا لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي هذا الرجل لهم فمنعوه أخبروه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلما ذكر هذا للرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك آذيت الله ورسوله هذا أي بهذا المصاق في القبلة في القبلة فقولوا إنك آذيت الله ورسوله هذه صيغة تدل على التحريم أن يقول الشارع أن هذا مما يؤذي, يؤذي الله ويؤذي رسوله صلى الله عليه تضاف إلى الصيغة التي ذكرها بن القيم أن يقال هذا يؤذي الله ورسوله هذا يدل على التحريم آه. الأصل في التحريم الصيغة الثانية هو مقدر أشير إليه في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه خامة في اتجاه القبل غضب ورؤية ذلك في وجهه فنقول مما يدل على التحريم أيضا أن يأخضب النبي صلى الله عليه وسلم فائله وأن يرى ذلك في وجهه هذا يدل على التحريم هذا الفعل فذلك رأاه وغضب منه ورؤية ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم هذه أيضا تضاف إليه لما ذكر المقيم الجوزين وأكتفي به ما بين نوعين الآن وكما ذكرت يعني على الطلب أن يجتهدوا في جمع ما تيسر لهم من الأدلة أو من يعني الأمثلة من الصيغ الأخرى أو ما تيسر منها في المجلس القادم يعني ما الممكن أن نقسم هذه على ثلاثة أقسام لأن بعض الصيغ أمثلة فيها سيرة أنا لا أطلب التوسع كما أنا فعلت, فعلت الآن في, في النوعين السابقين هناك يعني أنواع يكشفها مثال مثال واحد آية من كتاب الله تدل على النوع فقط أو حديث واحد أنا ما فصلت الآن في هذين النوعين حتى يعني تستبين المسألة لكم مهم تعرف التفرقه بين التحريم والكراهه من ناحيه الصياغه من ناحيه الطين الصياغتين طيب, طيب من الممكن ان ناخذ يعني في البداية اول 25 صوره هذا حوالي 86 يعني طيب انا اقسمه على 3 على ثلاثه نجالس نأخذ قرابط الثلاثين أو السبع وعشرين نأخذ سبع وعشرين نوعا في, في كل جلسة فليجاهز الطلبة أمثلة الأول سبعة نوعا من هذه الأنواع نعم صلى الله عليه وسلم انتخلوا إلى الدرس الذي بعدها